وقالوا يا أيها الذين زل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق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 ولقد جعلنا في السماوات برجا وزينناها لنا ظرير وحفظناها من كل شيطان الرجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاها وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشًا وَمَلَّزْتُمْ لَهُ بِرَازِقٍ وَإِمْ شيء إلا عندنا خزائره وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ما فأسقيناكم وما ما له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الورثون، ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين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 قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزين لهم في الأرض ولا أضيعنهم أجمعين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 ودخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصر وما هم منها بمخرجين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 قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إنا لمنجوهم أجمعين أجمعين إلا مرأته قد أذن إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوط المرسلون فلما جاء آل لوط المرسلون قال إن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 تبع أدباههم ولا يلتفت منكم أحد وأنظوا حيث تمرود وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء ما قطعهم مصبحب وجاء أهل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 لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجين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 فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين واتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون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 كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنك كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون